112. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 113. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 114. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق، وهم لا يضلون، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذالك هم لها عاملون، 111. إذا هم لا تجأروا اليوم 113. إنكم منا لا تنصرون 114. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم مستكبرين به سامرا تهزرون أفلم يتدبعوا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جن بل جاءهم بالحق وأثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 110. أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الوادقين 111. لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكَ